والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما حافر يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ الذي خلق السماوات والذي قدر فقدر والذي اخرج المرارا فجعله بثاءا اهوان سنوريهم خفلا تاسا الا ما شاء في إبراهيم وموسى هل أتاك هديث عاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصنى نا تصنى تصنى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ, من ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي سعيها راضيه في جنات عاليه عيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها زرر مرفوعة وأكواب مرضوعة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 بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الشفع والوتل والنيل إذا يس هل في ذلك قسم النذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بياد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد മിർസ <small> يَدعو لي في عبادي وتخلي تنتي لا اقسم بهذا البلد وانتهل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد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 ملقتك من العقبه وما أدراك من العقبه فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه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 الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء سنت فانما من اتقى واتقى صدق بالحسن فسنيسره لليسر وانما داخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر പ്രയോജന <ėk> يَتِيما فَآوَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيما فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ ما السائل فلا تنهى وأما بنعمة ربك فحده ألم نشرح لك صدرك ووطعنا عن منك وزرك الذي أنقب ظهرك ونفعنا لك ذكرك للسر وسرى انما مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصبرا وا الى ربك فارغبا والتين والزيتون وطور سينين هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ علم الجاهل سانما لم يعلم كلنا مِن كُلِّ أَمْرٍ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَنَام سَنَامٌ لِي حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ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 ليس لنا الدين هنا ف لا لو لترون كلا لو تعلمون علما يقين لترون الجهيم كلا لو تعلمون علما يقين وتواصوا بالحب وتواصوا بالصبر ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وينتده يحسب ان ما له اخلده كلا لنبتن في الحطام وما اجراك ما الحطمه نار الله نار الله الموقده التي تنطلي على الافئده انها عليهم اقصده في عاده من مجد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 إِنَّ فِي رِحْلَةِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّه صانين الذين لهم من صلاتهم سهمون الذين لهم يراؤون ويمنعون المعون اننا اعطيناك الكرم فاصن لي شان اكه هو النبات قل يا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 من شب ما خلقه ومن شد بما قلق ومن شد غاصف اذا وقب ومن شد أعوذ برب